القسم الثاني وهو ر س ا ل ة ا ل ث ا ن ي ة ر س ا ل ة رمضان لقد بحثت ن ب ذ ة م خ ت ص ر ة عن الشعائر ا ل إ س ل ا م ي ة في ختام القسم ا ل أ و ل لذا سيذكر في هذا القسم الثاني عدد من الحكم التي تخص صيام شهر رمضان المبارك والذي هو الشعائر وأجلها هذا البحث عبارة عن تسع نكات هو دقيقة أسطع تسع عن ومسائل ل ط ي ف ة تبين تسعا من الحكم ا ل ك ث ي ر ة لصيام شهر رمضان المبارك بسم وبينات بين للناس الخمسة للإسلام الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه هدى للناس من صيام رمضان الله الذي القرآن الهدى والفرقان النكتة الأولى إن صيام شهر رمضان يأتي بين أوائل الأركان أنزل شهر فيه هدى شهر إن يأتي ويعد من أ ع ا ظ م الشعائر ا ل إ س ل ا م ي ة إ ن أ ك ث ر الحكم المتمخضه عن صوم رمضان تتوجه إ ل ى إ ظ ه ا ر ر ب و ب ي ة الحق تبارك وتعالى كما تتوجه إ ل ى ح ي ا ة ا ل إ ن س ا ن ا ل ا ج ت م ا ع ي ة و إ ل ى حياته ا ل ش خ ص ي ة وتتوجه أ ي ض ا إ ل ى ت ر ب ي ة النفس و ت ل ك ي ت ه ا و إ ل ى القيام بالشكر تجاه النعم ا ل إ ل ه ي ة حكمة نذكر واحدة من بين الحكم ا ل ك ث ي ر ة جدا من حيث تجلي ر ب و ب ي ة الحق تبارك وتعالى من خلال الصوم وهي أ ن الله سبحانه وتعالى قد خلق وجه ا ل أ ر ض م ا ئ د ة م م ت د ة ع ا م ر ة بالنعم التي لا يحصرها ا ل ع د و أ ع د ه ا إ ع د ا د ا بديعا من حيث لا يحتسبه ا ل إ ن س ا ن فهو سبحانه يبين بهذا الوضع كمال ربوبيته ورحمانيته ورحيميته بيد ان ا ل إ ن س ا ن لا يبصر تماما تحت حجاب ا ل غ ف ل ة وضمن ستائر ا ل أ س ب ا ب ا ل ح ق ي ق ة ا ل ب ا ه ر ة التي يفيدها ويعبر عنها هذا الوضع وقد ينساها أ م ا في رمضان المبارك فالمؤمنون يصبحون فورا في حكم جيش منظم يتقلدون جميعا وشاح ا ل ع ب و د ي ة لله ويكونون في وضع م ت أ ه ب قبيل ا ل إ ف ط ا ر ل ت ل ب ي ة أ م ر القادر ا ل أ ز ل ي تفضلوا الى م ا ئ د ة ضيافته الكريمه فيقابلون بوضعهم هذا تلك ا ل ر ح م ة ا ل ج ل ي ل ة ا ل ك ل ي ة ب ع ب و د ي ة و ا س ع ة م ن ظ م ة ع ظ ي م ة ترى هل يستحق أ و ل ئ ك الذين لم يشتركوا في مثل هذه ا ل ع ب و د ي ة ا ل س ا م ي ة وفي مثل هذه ا ل ك ر ا م ة ا ل ر ف ي ع ة أن يطلق عليهم ا س م ا ل إ ن س ا ا ن ن ل ك ت ة ا ل ث ا ن ي ة إ ن هناك حكم ا ع د ة يتوجه بها صيام رمضان المبارك بالشكر على النعم التي أ س ب غ ه ا ا ل ب ا ر علينا إ ح د ا ه ا هي أ ن ا ل أ ط ع م ة التي ي أ ت ي بها خادم من مطبخ سلطان لها ثمنها كما ذكر في ا ل ك ل م ة ا ل أ و ل ى ويعد من البلاهه توهم ا ل أ ط ع م ة ا ل ن ف ي س ة ت ا ف ه ة غير ذات ق ي م ة وعدم م ع ر ف ة منعمها الحقيقي في الوقت الذي يمنح الخادم هبات وعطايا ل أ ج ل ه ا وكذلك ا ل أ ط ع م ة والنعم غير ا ل م ع د و د ة التي ب ث ه ا الله سبحانه في وجه ا ل أ ر ض ف إ ن ه يطلب منا حتما ثمنها أ ل ا وهو القيام بالشكر له تجاه تلك النعم و ا ل ا س ل ا ب الظاهريه التي تحمل عليها تلك النعم و أ ص ح ا ب ه ا الظاهرون هم ب م ث ا ب ة خ د م ة لها فنحن ندفع للخدام ما يستحقونه من الثمن ونظل تحت فضلهم ومنتهم بل نبدي لهم من التوقير والشكر أ ك ث ر مما يستحقونه والحال أ ن المنعم الحقيقي سبحانه يستحق ببثه تلك النعم أ ن نقدم له غ ا ي ة الشكر والحمد ومنتهى الامتنان والرضا وهو ا ل أ ه ل لكل ذلك بل أ ك ث ر إ ذ ا فتقديم الشكر لله سبحانه و إ ظ ه ا ر الرضا إ ز ا ء تلك النعم إ ن م ا يكون بمعرفه صدور تلك النعم و ا ل آ ل ا ء منه م ب ا ش ر ة وبتقدير قيمتها وبشعور ا ل ح ا ج ة إ ل ي ه ا لذا فان صيام رمضان المبارك لهو مفتاح شكر حقيقي خالص وحمد عظيم عام لله سبحانه وذلك ل أ ن أ غ ل ب الناس لا يدركون ق ي م ة نعم ك ث ي ر ة غير مضطرين إ ل ي ه ا في سائر ا ل أ و ق ا ت لعدم تعرضهم ل ق س ا و ة الجوع الحقيقي و أ و ض ا ر ه فلا يدرك مثلا د ر ج ة ا ل ن ع م ة ا ل ك ا م ن ة في ك س ر ة خبز يابس أ و ل ئ ك المتخمون بالشبع و ب خ ا ص ة إ ن كانوا أ ث ر ي ا ء منعمين بينما يدركها المؤمن عند ا ل إ ف ط ا ر أ ن ه ا ن ع م ة إ ل ه ي ة ث م ي ن ة وتشهد على ذلك قوته ا ل ذ ا ئ ق ة لذا ينال الصائمون في رمضان ابتداء من السلطان وانتهاء ب أ ف ق ر فقير شكرا معنويا لله تعالى منبعثا من إ د ر ا ك ه م ق ي م ة تلك النعم ا ل ع ظ ي م ة أ م ا امتناع ا ل إ ن س ا ن عن تناول ا ل أ ط ع م ة نهارا ف إ ن ه يجعله يتوصل إ ل ى أ ن يدرك ب أ ن ه ا ن ع م ة حقا إ ذ يخاطب نفسه قائلا إ ن هذه النعم ليست ملكا لي ف أ ن ا لست حرا في تناولها فهي إ ذ ن تعود إ ل ى واحد آ خ ر وهي أ ص ل ا من إ ن ع ا م ه وكرمه و أ ن ا ا ل آ ن في انتظار أ م ر ه وبهذا يكون قد أ د ى شكرا معنويا حيال تلك النعم وبهذه ا ل ص و ر ة يصبح الصوم في حكم مفتاح للشكر من جهات شتى ذلك الشكر الذي هو ا ل و ظ ي ف ة الحقيقيه ة النكتة الثالثة إن حكمة واحدة للإنسان للصوم إن من بين ح م ا للانسان غ ز ي ر ة ا م ت و ج ه ة إلى ل الاجتماعية ل ل ح ي ا ة إ هي ان الناس قد خلقوا على صور متباينه من حيث المعيشه وعليه يدعو الله سبحانه الاغنياء لمد يد المعاونه لاخوانهم الفقراء ولا جرم ان الاغنياء لا يستطيعون ان يستشعروا شعورا كاملا حالات الفقر الباعثه على الرافه ولا يمكنهم ان يحسوا احساسا تاما بجوعهم الا من خلال الجوع المتولد من الصوم فلولا الصوم لما تمكن كثير من ا ل أ غ ن ي ا ء التابعين ل أ ه و ا ئ ه م من أ ن يدركوا مدى أ ل م الجوع والفقر ومدى ح ا ج ة الفقراء إ ل ى الرافه و ا ل ر ح م ة لذا تصبح ا ل ش ف ق ة على بني الجنس ا ل م غ ر و ز ة في كيان ا ل إ ن س ا ن هي إ ح د ى ا ل أ س س ا ل ب ا ع ث ة على الشكر الحقيقي حيث يمكن أ ن يجد كل فرد أ ي ا كان من هو أ ف ق ر منه من ج ه ة فهو مكلف ب ا ل إ ش ف ا ق عليه فلو لم يكن هناك اضطرار ل إ ذ ا ق ه النفس م ر ا ر ة الجوع لما قام أ ح د أ ص ل ا ب إ س د ا ء ا ل إ ح س ا ن إ ل ى ا ل آ خ ر ي ن والذي يتطلبه التعاون المكلف به ب ر ا ب ط ة ا ل ش ف ق ة على بني الجنس وحتى لو قام به لما أ ت ق ن ه على الوجه ا ل أ ك م ل ذلك ل أ ن ه لا يشعر بتلك ا ل ح ا ل ة في نفسه شعورا حقيقيا ا ل ن ك ت ة ا ل ر ا ب ع ة إ ن صوم رمضان يحوي من ج ه ة ت ر ب ي ة النفس ا ل ب ش ر ي ة حكما ع د ة إ ح د ا ه ا هي أ ن النفس بطبيعتها ترغب الانفلات من عقالها ح ر ة ط ل ي ق ة وتتلقى ذاتها هكذا حتى إ ن ه ا تطلب لنفسها ر ب و ب ي ة م و ه و م ة و ح ر ك ة ط ل ي ق ة كيفما تشاء فهي لا تريد أ ن تفكر في كونها تنمو وتترعرع وتربى بنعم إ ل ه ي ة لا حد لها و ب خ ا ص ة إ ذ ا كانت ص ا ح ب ة ث ر و ة واقتدار في الدنيا و ا ل غ ف ل ة تساندها وتعاونها لذا تزدرد النعم ا ل إ ل ه ي ة ك ا ل أ ن ع ا م دون إ ذ ن و ر خ ص ة ولكن ت ب د أ نفس كل شخص بالتفطن في ذاتها في رمضان المبارك ابتداء من أ غ ن ى غني إ ل ى أ ف ق ر فقير فتدرك ب أ ن ه ا ليست م ا ل ك ة بل هي م م ل و ك ة وليست ح ر ة ط ل ي ق ة بل هي ع ب د ة م أ م و ر ة فلا تستطيع أ ن تمد يدها إ ل ى أ د ن ى عمل من غير أ م ر بل حتى لا تستطيع أ ن تمدها إ ل ى ماء وبهذا ينكسر غرور ربوبيتها ا ل م و ه و م ة فتتقلد ر ب ق ة ا ل ع ب و د ي ة لله تعالى وتدخل ضمن وظيفتها ا ل أ س ا س وهي الشكر ا ل ن ك ت ة ا ل خ ا م س ة إ ن لصوم رمضان حكما كثيره من حيث توجهه إ ل ى تهذيب النفس ا ل أ م ا ر ة بالسوء وتقويم أ خ ل ا ق ه ا وجعلها تتخلى عن تصرفاتها العشوائيه ة نذكر ن م ا واحدة حكمة إ ن نفس ا ل إ ن س ا ن ي ة تنسى ذاتها ب ا ل غ ف ل ة ولا ترى ما في ماهيتها من عجز غير محدود ومن فقر لا يتناهى ومن تقصيرات ب ا ل غ ة بل لا تريد أ ن ترى هذه ا ل أ م و ر ا ل ك ا م ن ة في ماهيتها فلا تفكر في غ ا ي ة ضعفها ومدى تعرضها للزوال ومدى استهداف المصائب لها كما تنسى كونها من لحم م و ع ظ يتحللان ويفسدان ب س ر ع ة فتتصرف و ا ه م ة ك أ ن وجودها من فولاذ و أ ن ه ا م ن ز ه ة عن الموت والزوال و أ ن ه ا خ ا ل د ة أ ب د ي ة فتراها تنقض على الدنيا وترمي نفسها في أ ح ض ا ن ه ا ح ا م ل ة حرصا شديدا وطمعا هائلا وترتبط بعلاقات ح م ي م ة و م ح ب ة ع ا ر م ة معها وتشد قبضتها على كل ما هو لذيذ ومفيد ومن ثم تنسى خالقها الذي يربيها بكمال ا ل ش ف ق ة والرافه فتهوي في ه ا و ي ة ا ل أ خ ل ا ق ا ل ر د ي ئ ة ن ا س ي ة ع ا ق ب ة أ م ر ه ا وعقبى حياتها و ح ي ا ة أ خ ر ا ه ا ولكن صوم رمضان يشعر أ ش د الناس غ ف ل ة و أ ع ت ا ه م تمردا بضعفهم وعجزهم وفقرهم ف ب و س ا ط ة الجوع يفكر كل منهم في نفسه وفي معدته ا ل خ ا و ي ة ويدرك ا ل ح ا ج ة التي في معدته فيتذكر مدى ضعفه ومدى حاجته إ ل ى ا ل ر ح م ة ا ل إ ل ه ي ة و ر أ س ت ه ا فيشعر في أ ع م ا ق ه توقا إ ل ى طرق باب ا ل م غ ف ر ة ا ل ر ب ا ن ي ة بعجز كامل وفقر ظاهر متخليا عن ف ر ع ن ة النفس متهيا ئ بذلك لطرق باب ا ل ر ح م ة ا ل إ ل ه ي ة بيد الشكر المعنوي إ ن لم تفسد ا ل غ ف ل ة بصيرته ا ل ن ك ت ة ا ل س ا د س ة إ ن من الحكم ا ل و ف ي ر ة في صيام رمضان المبارك من حيث توجهه إ ل ى نزول ا ل ق ر آ ن الكريم ومن حيث إ ن شهر رمضان هو أ ه م زمان لنزوله نورد ح ك م ة و ا ح د ة فقط هي لما كان ا ل ق ر آ ن الكريم قد نزل في شهر رمضان المبارك فلا بد من التجرد عن الحاجيات ا ل د ن ي ئ ة للنفس و ن ب س ف س ا ف ل أ م و ر و ت ر ه ا ت ه ا استعدادا للقيام بستقبال ا ذلك الخطاب السماوي استقبال ا طيبا يليق به وذلك ب ا س ت ح ض ا ر وقت نزوله في هذا الشهر و ا ل ت ش ب ه بحالات ر و ح ا ن ي ة ملائكيه بترك ا ل أ ك ل والشرب والقيام ب ت ل ا و ة ذلك ا ل ق ر آ ن الكريم تلاوتا ك أ ن ا ل آ ي ا ت تتنزل مجددا و ا ل إ ص غ ا ء إ ل ي ه بهذا الشعور بخشوع كامل والاستماع إ ل ى ما فيه من الخطاب ا ل إ ل ه ي للسمو إ ل ى نيل مقام رفيع و ح ا ل ة روحيه ة سامية س القارئ م ي كأن ع من ا ل ر ساميه و ل ل أ ك ر صلى الله ل ع من المتكلم ا ل أ ز ل ي سبحانه وتعالى ثم القيام بتبليغ ا ل ق ر آ ن الكريم وتلاوته ل ل آ خ ر ي ن تبيانا ل ح ك م ة من حكم نزوله إ ن العالم ا ل إ س ل ا م ي في رمضان المبارك يتحول إ ل ى ما يشبه المسجد ويا له من مسجد عظيم تعج كل ز ا و ي ة من زواياه بل كل ركن من أ ر ك ا ن ه بملايين الحفاظ ل ل ق ر آ ن الكريم يرتلون ذلك الخطاب السماوي على مسامع ا ل أ ر ض ي ي ن ويظهرون ب ص و ر ة ر ا ئ ع ة ب ر ا ق ة مصداق ا ل آ ي ة ا ل ك ر ي م ة شهر رمضان الذي أ ن ز ل فيه ا ل ق ر آ ن مثبتين بذلك أ ن شهر رمضان هو حقا شهر ا ل ق ر آ ن أ م ا ا ل أ ف ر ا د ا ل آ خ ر و ن من تلك الجماعه ة ا ل ع ظ م فمنهم من يلقي السمع إ ل ي ه م بكل خشوع و ه ي ب ة ومنهم من يرتل تلك ا ل آ ي ا ت ا ل ك ر ي م ة لنفسه أ ل ا ما أ ق ب ح وما أ ز ر ى الانسلاخ من هذا المسجد المقدس الذي له هذا الوضع المهيب ل ه ا ث ا وراء ا ل أ ك ل والشرب تبعا لهوى النفس ا ل أ م ا ر ة بالسوء وكم يكون ذلك الشخص هدفا ل ش م ئ ز ا ز معنوي من قبل ج م ا ع ة المسجد وهكذا ا ل أ م ر في الذين يخالفون الصائمين في رمضان المبارك فيصبحون هدفا لازدراء و إ ه ا ن ة معنويين بتلك ا ل د ر ج ة من قبل العالم ا ل إ س ل ا م ي كله ا ل ن ك ت ة ا ل س ا ب ع ة إ ن صيام رمضان من حيث تطلعه لكسب ا ل إ ن س ا ن الذي جاء إ ل ى الدنيا ل أ ج ل م ز ا و ل ة الزراعة الأخروية و تجارتها له ح ك م شتى إ ل ا أ ن نذكر ا ن و ا ح د ة منها هي ان ث و ا بالعمل أ ا في رمضان المبارك يضعف ا الواحد إ ل ى ا ل أ ل ف و من ا ل م ع ل و م أ ن كل حرف من ا ل ق ر آ ن الحكيم له ع ش ر أ ث و ب ه و ي ع د عشر حسنات و ي ج ل ب عشر ث م ا ر من ث م ر ا ت ا ل ج ن ة كما جاء في الحديث الشريف ففي رمضان يولد كل حرف أ ل ف ا من تلك الثمرات ا ل أ خ ر و ي ه بدلا من عشر منها وكل حرف من حروف آ ي ا ت ك آ ي ة الكرسي يفتح الباب أ م ا م ا ل أ ل و ف من تلك الحسنات لتتدلى في ا ل آ خ ر ة ثمارا حقيقيه وتزداد تلك الحسنات ب ا ط ر ا د أ ي ا م الجمع في رمضان وتبلغ الثلاثين أ ل ف ا من الحسنات ل ي ل ة القدر نعم إ ن ا ل ق ر آ ن الكريم الذي يهب كل حرف منه ثلاثين أ ل ف ا من الثمرات الباقيه يكون ب م ث ا ب ة ش ج ر ة ن و ر ا ن ي ة ك ش ج ر ة ط و ب ا ل ج ن ة بحيث يغنم المؤمنين في رمضان المبارك تلك الثمرات ا ل د ا ئ م ة الباقيه التي تعد بالملايين ت أ م ل هذه ا ل ت ج ا ر ة ا ل م ق د س ة ا ل خ ا ل د ة ا ل م ر ب ح ة و أ ج ل النظر فيها ثم تدبر في أ م ر الذين لا يقدرون ق ي م ة هذه الحروف ا ل م ق د س ة حق قدرها ما أ ع ظ م خسارتهم وما أ ف د ح ه ا وهكذا ف إ ن شهر رمضان المبارك أ ش ب ه ما يكون بمعرض رائع ل ل ت ج ا ر ة ا ل أ خ ر و ي ة أ و سوق في غ ا ي ة ا ل ح ر ك ة والربح لتلك ا ل ت ج ا ر ة وهو ك ا ل أ ر ض ا ل م ن ب ت ة في غ ا ي ة ا ل خ ص و ب ة والغناء لانماء إ ن ت ج المحاصيل الأخروية وهو كالغيث ا ل وهو ا نيسان ز ل ل في ن إ ا ل أ ع م ا ل وبركاتها وهو ب م ث ا ب ة مهرجان عظيم وعيد بهيج مقدس لعرض مراسيم ا ل ع ب و د ي ة ا ل ب ش ر ي ة تجاه ع ظ م ة ا ل ر ب و ب ي ة وعزه ا ل أ ل و ه ي ة ل أ ج ل كل ذلك فقد أ ص ب ح ا ل إ ن س ا ن مكلفا بالصوم لئلا يلج في الحاجات ا ل ح ي و ا ن ي ة ك ا ل أ ك ل والشرب من حاجات النفس ب ا ل غ ف ل ة ولكي يتجنب الانغماس في شهوات الهوى وما لا يعنيه من ا ل أ م و ر و ك أ ن ه أ ص ب ح بصومه م ر آ ة تعكس ا ل ص م د ا ن ي ة حيث قد خرج مؤقتا من ا ل ح ي و ا ن ي ة ودخل إ ل ى وضع مشابه ل ل م ل ا ئ ك ي ة أ و أ ص ب ح شخصا أ خ ر و ي ا وروحا ظ ا ه ر ة بالجسد بدخوله في ت ج ا ر ة أ خ ر و ي ة وتخليه عن الحاجات ا ل د ن ي و ي ة ا ل م ؤ ق ت ة نعم إ ن رمضان المبارك يكسب الصائم في هذه الدنيا ا ل ث ا ن ي ة وفي هذا العمر الزائل وفي هذه ا ل ح ي ا ة ا ل ق ص ي ر ة عمرا باقيا و ح ي ا ة ث ر م د ي ة م د ي د ة ويتضمن كلها فيمكن ا لشهر رمضان واحد فقط أ ن يمنح الصائم ثمرات عمر يناهز الثمانين س ن ة وكون ل ي ل ة القدر خيرا من أ ل ف شهر بنص ا ل ق ر آ ن الكريم ح ج ة ق ا ط ع ة لهذا السر فكما يحدد سلطان أ ي ا م ا م ع ي ن ة في ف ت ر ة حكمه أ و في كل س ن ة سواء باسم تسنمه عرش الحكم أ و أ ي يوم آ خ ر من ا ل أ ي ا م ا ل ز ا ه ر ة لدولته جاعلا من تلك ا ل أ ي ا م مناسبات و ع ي ا ن ا لرعيته فتراه لا يعامل رعيته الصادقين المستحقين في تلك ا ل أ ي ا م بالقوانين ا ل م ع ت ا د ة بل يجعلهم مظهرا ل إ ح س ا ن ه و إ ن ع ا م ه و أ ف ض ا ل ه ا ل خ ا ص ة فيدعوهم إ ل ى ديوانه م ب ا ش ر ة دون حجب ويخصهم برعايته ا ل خ ا ص ة ويحيطهم بكرمه و ب إ ج ر ا ء ا ت ه ا ل ا س ت ث ن ا ئ ي ة ويجود عليهم بتوجهاته الكريمه كذلك القادر ذو الجلال و ا ل إ ك ر ا م وهو سلطان ا ل أ ز ل و ا ل أ ب د وهو السلطان الجليل ل ث م ا ن ي ة عشر أ ل ف عالم من العوالم قد أ ن ز ل سبحانه في شهر رمضان أ و ا م ر ه ا ل ح ك ي م ة ا ل س ا م ي ة و ق ر آ ن ه الحكيم المتوجه إ ل ى تلك ا ل أ ل و ف من العوالم لذا ف إ ن دخول ذلك الشهر المبارك في حكم عيد و م ن ا س ب ة إ ل ه ي ة خ ا ص ة بهيجه وفي حكم معرض بديع رباني ومجلس مهيب روحاني هو من مقتضى ا ل ح ك م ة فما دام شهر رمضان قد تمثل بتلك ا ل م ن ا س ب ة ا ل ب ه ي ج ة وذلك العيد المفرح فلا بد أ ن يؤمر فيه بالصوم ليسمو الناس إ ل ى حد ما على المشاغل ا ل ح ي و ا ن ي ة ا ل س ا ف ل ة فالكمال في ذلك الصوم هو جعل جميع حواس ا ل إ ن س ا ن كالعين و ا ل أ ذ ن والقلب والخيال والفكر على نوع من الصوم كما تقوم به ا ل م ع د ة أ ي تجنيب الحواس تلك من المحرمات والسفاهات وما لا يعنيها من أ م و ر وسوقها إ ل ى ع ب و د ي ة خ ا ص ة لكل منها فمثلا ي ع و د ا ل إ ن س ا ن لسانه على الصوم من الكذب و ا ل غ ي ب ة والعبارات ا ل ن ا ب ي ة ويمنعه عنها ويرطب ذلك اللسان ب ت ل ا و ة ا ل ق ر آ ن الكريم وذكر الله سبحانه والتسبيح بحمده والصلوات والسلام على الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم والاستغفار وما شابهه من أ ن و ا ع ا ل أ ذ ك ا ر ومثلا يغض بصره عن المحرمات ويسد أ ذ ن ه عن الكلام البذيء ويدفع عينه إ ل ى النظر ب ع ب ر ة و أ ذ ن ه إ ل ى سماع كلام الحق و ا ل ق ر آ ن الكريم ويجعل سائر حواسه على نوع من الصيام ومن المعلوم أ ن ا ل م ع د ة التي هي مصنع كبير جدا إ ن عطلت أ ع م ا ل ه ا بالصيام ف إ ن تعطيل المعامل ا ل ص غ ي ر ة ا ل أ خ ر ى يكون سهلا ميسورا ا ل ن ك ت ة ا ل ث ا م ن ة إ ن ح ك م ة من الحكم ا ل ك ث ي ر ة لصيام رمضان المبارك ا ل م ت ع ل ق ة ب ا ل ح ي ا ة ا ل ش خ ص ي ة ل ل إ ن س ا ن تتلخص بما ي أ ت ي إ ن في الصوم نوعا من أ ن و ا ع العلاج الناجع ل ل إ ن س ا ن وهو ا ل ح م ي ة سواء ا ل م ا د ي ة منها أ و ا ل م ع ن و ي ة ف ا ل ح م ي ة ث ا ب ت ة ط ب د اذ إ إ ن ا ل إ ن س ا ن كلما سلكت نفسه سلوكا طليقا في ا ل أ ك ل والشرب سبب له أضرارا مادية في حياته ا ل ش خ ص ي ة وكذلك الحال في حياته ا ل م ع ن و ي ة إ ذ إ ن ه كلما التهم ما يصادفه دون النظر إ ل ى ما يحل له ويحرم عليه تسممت حياته ا ل م ع ن و ي ة وفسدت حتى يصل به ا ل أ م ر أ ن تستعصي نفسه على ط ا ع ة القلب والروح فلا تخضع لهما ف ت أ خ ذ زمامها بيدها وهي ط ا ئ ش ة ح ر ة ط ل ي ق ة وتسوق ا ل إ ن س ا ن إ ل ى شهواتها دون أ ن تكون تحت س ي ط ر ة ا ل إ ن س ا ن وتسخيره أ م ا في رمضان المبارك ف إ ن النفس تعتاد على نوع من ا ل ح م ي ة ب و س ا ط ة الصوم وتسعى بجد في سبيل ا ل ت ز ك ي ة وتتعلم ا ل ر و و ي ض ت ط ا ع ة ا ل أ و ا م ر فلا تصاب ب أ م ر ا ض ن ا ش ئ ة من امتلاء ا ل م ع د ة ا ل م س ك ي ن ة و إ د خ ا ل الطعام على الطعام وتكسب ق ا ب ل ي ة ا ل إ ص ر ا ء إ ل ى ا ل أ و ا م ر ا ل و ا ر د ة من العقل و ا ل ش ر ي ع ة وتتحاشى الوقوع في الحرام بما أ خ ذ ت من أ م ر التخلي عن الحلال وتجد في عدم ا ل إ خ ل ا ل ب ا ل ح ي ا ة ا ل م ع ن و ي ة وتكديد صفوها ثم إ ن ا ل أ ك ث ر ي ة ا ل م ط ل ق ة من ا ل ب ش ر ي ة يبتلون بالجوع في أ غ ل ب ا ل أ ح ي ا ن فهم ب ح ا ج ة إ ل ى ترويض وذلك بالجوع الذي يعود ا ل إ ن س ا ن على الصبر والتحمل وصيام رمضان و ترويض وتعويض وصبر على الجوع يدوم خمس ع ش ر ة س ا ع ة أ و أ ر ب ع وعشرين س ا ع ة لمن فاته السحور فالصوم إ ذ ن علاج ناجع لهلع ا ل إ ن س ا ن و ق ل ة صبره ا ل ذ ي ن يضاعفان من م ص ي ب ة ا ل إ ن س ا ن وبلاياه و ا ل م ع د ة كذلك هي نفسها ب م ث ا ب ة معمل لها عمال وخدمة كثيرون وهناك في ا ل إ ن س ا ن أ ج ه ز ة ذات علاقات وارتباطات معها ف إ ن لم تعطل النفس مشاغلها وقت النهار مؤقتا لشهر معين ولم تدعها ف إ ن ه ا تنسي أ و ل ئ ك العمال والخدمه عباداتهم ا ل خ ا ص ة بهم وتلهيهم جميعا بذاتها وتجعلهم تحت سيطرتها وتحكمها فتشوش ا ل أ م ر على تلك ا ل أ ج ه ز ة والحواس وتنغص عليها بضجيج دواليب ذلك المصنع المعنوي وبدخانه الكثيف فتصرف أ ن ظ ا ر الجميع إ ل ي ه ا وتنسيهم وظائفهم ا ل س ا م ي ة مؤقتا ومن هنا كان كثير من ا ل أ و ل ي ا ء الصالحين يعكفون على ترويض أ ن ف س ه م على قليل من ا ل أ ك ل والشرب ليرقوا في سلم الكمال ولكن بحلول شهر رمضان يدرك أولئك العمال أ ن ه م لم يخلقوا ل أ ج ل ذلك المصنع وحده بل تتلذذ أ ي ض ا تلك ا ل أ ج ه ز ة والحواس ب ل ذ ا ئ د ساميه وتتمتع تمتعا ملائكيا وروحانيا في رمضان المبارك ويركزون أ ن ظ ا ر ه م إ ل ي ه ا بدلا من اللهو الهابط لذلك المصنع لذلك ترى المؤمنين في رمضان المبارك ينالون مختلف ا ل أ ن و ا ر والفيوضات والمسرات ا ل م ع ن و ي ة كل حسب درجته ومنزلته فهناك ترقيات ك ث ي ر ة وفيوضات ج م ة للقلب والروح والعقل والسر و أ م ث ا ل ه ا من اللطائف ا ل إ ن س ا ن ي ة في ذلك الشهر المبارك وعلى الرغم من بكاء ا ل م ع د ة ونحيبها ف إ ن تلك اللطائف يضحكن ب ب ر ا ء ة ولطف ا ل ن ك ت ة ا ل ت ا س ع ة إ ن صوم رمضان من حيث كسره ا ل ر ب و ب ي ة ا ل م و ه و م ة للنفس كسرا مباشرا ومن ثم ت ع ر ف ه ا عبوديتها و إ ظ ه ا ر عجزها أ م ا م ه ا فيه حكم ك ث ي ر ة منها أ ن النفس لا تريد أ ن تعرف ربها بل تريد أ ن تدعي ا ل ر ب و ب ي ة ب ف ر ع و ن ي ة ط ا غ ي ة فمهما عذبت وقهرت ف إ ن عرق تلك ا ل ر ب و ب ي ة ا ل م و ه و م ة يظل باقيا فيها فلا يتحطم ذلك العرق ولا يركع إ ل ا أ م ا م سلطان الجوع وهكذا فصيام رمضان المبارك ينزل ض ر ب ة ق ا ض ي ة م ب ا ش ر ة على ا ل ن ا ح ي ة ا ل ف ر ع و ن ي ة للنفس فيكثر شوكتها مظهرا لها عجزها و ب ع ف ه ا وفقرها ويعرفها عبوديتها وقد جاء في إ ح د ى روايات الحديث أ ن الله سبحانه قال للنفس من أ ن ا وما أ ن ت أ ج ا ب ت النفس أ ن ا أ ن ا أ ن ت أ ن ت فعذبها الرب سبحانه و أ ل ق ا ه ا في جهنم ثم س أ ل ه ا م ر ة أ خ ر ى ف أ ج ا ب ت أ ن ا أ ن ا أ ن ت أ ن ت ومهما أ ذ ا ق ه ا من صروف العذاب لم تردع عن أ ن ا ن ي ت ه ا ثم عذبها الله تعالى بالجوع أ ي تركها ج ا ئ ع ة ثم س أ ل ه ا م ر ة أ خ ر ى من أ ن ا وما أ ن ت ف أ ج ا ب ت النفس أ ن ت ر ب الرحيم و أ ن ا عبدك العاجز اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ص ل ا ة تكون له رضاء ولحقه أ د ا ء بعدد ثواب ق ر ا ء ة حروف ا ل ق ر آ ن في شهر رمضان وعلى آ ل ه وصحبه وسلم سبحان ربك رب ا ل ع ز ة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آ م ي ن اعتذار لقد كتبت هذه ا ل ر س ا ل ة على عجل خلال أ ر ب ع ي ن د ق ي ق ة فقط و ل ك و ن وكاتب ا ل م س و د ة مريضين ومرهقين معا فلا غرو أ ن يعتري ا ل ر س ا ل ة شيء من القصور لذا نستسمح إ خ و ا ن ن ا عذرا ونرجوهم م تصحيح ما يرونه القسم يرونه مناسبا ا الثالث وهو ا ل ر س ا ل ة ا ل ث ا ل ث ة لقد كتب هذا القسم ل ا س ت ش ا ر ة إ خ و ا ن ي في خ د م ة ا ل ق ر آ ن وليكون تنبيها لي ل إ ن ف ا ذ ما كنت أ ح م ل من ن ي ة م ه م ة حول ك ت ا ب ة مصحف شريف يظهر فيه نقش إ ع ج ا ز ي وهو قسم من مئتي قسم من أ ق س ا م إ ع ج ا ز ا ل ق ر آ ن الكريم فعرضت لهم تلك ا ل ن ي ة ل م ع ر ف ة آ ر ا ئ ه م حول ك ت ا ب ة ذلك المصحف الشريف الذي يبين النقش الاعجازي مع الاعتماد على المصحف المكتوب بخط الحافظ عثمان واتخاذ آ ي ة ا ل م د ا ي ن ة وحده قياس لطول ا ل ص ف ح ة و س و ر ة ا ل إ خ ل ا ص لطول السطر وهذا القسم الثالث ع ب ا ر ة عن تسع مسائل ا ل م س أ ل ة ا ل أ و ل ى لقد أ ث ب ت في ا ل ك ل م ة ا ل خ ا م س ة والعشرين ا ل م س م ا ت بالمعجزات ا ل ق ر آ ن ي ة بالبراهين ا ل ق ا ط ع ة أ ن أ ن و ا ع اعجاز ا ل ق ر آ ن الكريم تبلغ أ ر ب ع ي ن نوعا وقد بين بعض أ ن و ا ع ه مفصلا حتى إ ز ا ء المعاندين بينما ظلت أ ن و ا ع أ خ ر ى ب ص و ر ة م ج م ل ة وقد تبين كذلك في ا ل إ ش ا ر ة ا ل ث ا م ن ة ع ش ر ة من المكتوب التاسع عشر أ ن ا ل ق ر آ ن الكريم يبرز إ ع ج ا ز ه على وجوه م خ ت ل ف ة إ ز ا ء اربعين ط ب ق ة من طبقات الناس إ ذ أ ث ب ت ت تلك ا ل إ ش ا ر ة أ ن لكل ط ب ق ة من تلك الطبقات ا ل ع ش ر ة حظها من ا ل إ ع ج ا ز أ م ا الطبقات الثلاثون ا ل ب ا ق ي ة فقد أ ظ ه ر ا ل ق ر آ ن الكريم إ ع ج ا ز ه ل أ ص ح ا ب المشارب ا ل م خ ت ل ف ة من ا ل أ و ل ي ا ء و ل أ ر ب ا ب العلوم ا ل م ت ن و ع ة والدليل على ذلك إ ي م ا ن ه م التحقيقي الذي بلغ د ر ج ة علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين ب أ ن ا ل ق ر آ ن الكريم هو كلام الله حقا بمعنى أ ن كل واحد منهم قد راى وجها من وجوه ا ل إ ع ج ا ز نعم إ ن جمال جلوات ا ل إ ع ج ا ز يختلف باختلاف المشارب إ ذ ا ل إ ع ج ا ز الذي يفهمه ولي من العارفين يختلف عن ا ل إ ع ج ا ز الذي يشاهده ولي غارق في العشق ا ل إ ل ه ي و إ ن وجه ا ل إ ع ج ا ز الذي يشاهده إ م ا م من أ ئ م ة أ ص و ل الدين غير الوجه الذي يشاهده مجتهد في فروع ا ل ش ر ي ع ة وهكذا ولما كنت لا أ ق د ر على ا ل إ ي ض ا ح المفصل لكل وجه من تلك الوجوه المختلفة لقصر نظري عن رؤيتها وضيق ذهني عن استيعابها فقد أ و ض ح ت عشر طبقات منها فقط فاكتفيت ب ا ل إ ش ا ر ة ا ل م ج م ل ة إ ل ى بقيتها ولكن ظلت في حينه طبقتان منها في المعجزات ا ل أ ح م د ي ة ب ح ا ج ة إ ل ى مزيد من التوضيح ف ا ل آ ن نوضحهما ا ل ط ب ق ة ا ل أ و ل ى وهم الذين يدركون ا ل إ ع ج ا ز ب أ س م ا ع ه م إ ذ الشخص العامي من عوام الناس لا يستمع ل ل ق ر آ ن إ ل ا ب أ ذ ن ه ولا يفهم إ ع ج ا ز ه إ ل ا بالسمع أ ي انه يقول إ ن هذا ا ل ق ر آ ن الذي أ س م ع ه لا يشبه أ ي كتاب آ خ ر ف إ م ا أ ن ه فوق جميعها أ و تحت جميعها وهذا ا ل أ خ ي ر لا يستطيع أ ن يقول به أ ح د قط ولم يقله بل حتى الشيطان نفسه لا يستطيع أ ن يتفوه به فهو إ ذ ن فوق الجميع وقد جاء بهذا ا ل إ ج م ا ل في ا ل إ ش ا ر ة ا ل ث ا م ن ة ع ش ر ة ثم وضح هذا ا ل إ ج م ا ل في المبحث ا ل أ و ل من المكتوب السادس والعشرين المعروف ب ح ج ة ا ل ق ر آ ن على حزب الشيطان الذي يصور فهم تلك ا ل ط ب ق ة من ا ل إ ع ج ا ز ويثبته ا ل ط ب ق ة ا ل ث ا ن ي ة وهم الذين لا يرون ا ل إ ع ج ا ز إ ل ا بالعين اي ان ل ل ق ر آ ن الكريم إ ش ا ر ة إ ع ج ا ز ي ه تشاهد بالعين حتى من قبل عوام الناس والماديين الذين سالت عقولهم إ ل ى عيونهم فلا يؤمنون إ ل ا بما يشاهدون وقد ادعي هذا ل ل د ع ا ء في ا ل إ ش ا ر ة ا ل ث ا م ن ة ع ش ر ة وكان من الضروري أ ن يوضح أ ك ث ر ل إ ث ب ا ت تلك ا ل د ع و ة ولكن لم يسمح الوقت بذلك ل ح ك م ة ربانيه ة م مهمه ة ف ن ا ا الآن لأجل هذا لأجل فقد أ ش ي ر إ ل ى بعض جهاتها ا ل ج ز ئ ي ة إ ش ا ر ا ت ب س ي ط ة و ا ل آ ن بعد أ ن توضح سر تلك ا ل ح ك م ة اقتنعنا ق ن ا ع ة ك ا م ل ة ب أ ن ت أ خ ي ر ه كان هو ا ل أ و ل ى و لتيسير فهم تلك ا ل ط ب ق ة و تسهيلا لهم ليتذوقوا نوع ا ل إ ع ج ا ز ل ل ق ر آ ن استكتبنا مصحفا شريفا يبين ذلك الوجه من الوجوه ا ل أ ر ب ع ي ن ل ل إ ع ج ا ز إ ن ب ق ي ة مسائل هذا القسم الثالث مع القسم الرابع لم تدرج هنا ل أ ن ه ا تخص التوافقات فاكتفينا بالفهرس الخاص بالتوافقات و إ ن م ا كتبت ا ل ن ك ت ة ا ل ث ا ل ث ة من القسم الرابع مع تنبيه تنبيه لقد كتبت م ا ئ ة وستون آ ي ة ك ر ي م ة في صدد بيان ا ل ن ك ت ة ا ل ع ظ ي م ة في لفظ الرسول الوارد في ا ل ق ر آ ن الكريم ومع أ ن لهذه ا ل آ ي ا ت ا ل ك ر ي م ة خواص ة ج ل ي ل ة ف إ ن كلا منها تثبت وتكمل ا ل أ خ ر ى من حيث المعنى لذا يمكن أ ن تكون تلك ا ل آ ي ا ت حزبا ق ر آ ن ي ا لمن يريد أ ن يحفظ آ ي ا ت م خ ت ل ف ة أ و يتلوها وكذلك في ا ل آ ي ا ت التسع والستين ا ل و ا ر د ة فيها لفظ ا ل ق ر آ ن في صدد بيان ا ل ن ك ت ة ا ل ع ظ ي م ة لفظ ل ا ل ق ر آ ن يلاحظ أ ن ب ل ا غ ة هذه ا ل آ ي ا ت ا ل ج ل ي ل ة ف ا ئ ق ة جدا وجزالتها ع ا ل ي ة جدا ويوصى ا ل إ خ و ا ن أ ن يتخذوا منها حزبا ق ر آ ن ي ا آ خ ر و ك ل م ة ا ل ق ر آ ن ا ل و ا ر د ة في المصحف الشريف وردت في ص و ر ة سبع سلاسل وظلت كلمتان منها خارج السلاسل وكانت تلكما الكلمتان بمعنى ا ل ق ر ا ء ة مما شد بخروجهما من ق و ة ا ل ن ك ت ة أ م ا لفظ الرسول ف إ ن س و ر ة محمد و س و ر ة الفتح هما من أ ك ث ر السور ا ل ق ر آ ن ي ة ذات ا ل ع ل ا ق ة ولذلك حصرنا نظرنا في السلاسل ا ل ظ ا ه ر ة في تلكما السورتين ولم يدرج في الوقت الحاضر ما ظل منه خارج ا ل س ل س ل ة وسيكتب ب م ش ي ئ ة الله ما في لفظ الرسول من أ س ر ا ر إ ن سنحلنا الوقت ا ل ن ك ت ة ا ل ث ا ل ث ة وهي في أ ر ب ع نكات النكته ا ل أ و ل ى إ ن لفظ الجلاله الله ورد في مجموع ا ل ق ر آ ن الكريم ب أ ل ف ي ن و ث م ا ن م ا ئ ة وست مرات وورد لفظ الرحمن مع ما في البسمله م ا ئ ة وتسع وخمسين م ر ة وورد لفظ الرحيم مائتين وعشرين م ر ة ولفظ الغفور إ ح د ى وستين م ر ة ولفظ الرب م ان م مرة ا ا ئ ة وستة وأربعين ولفظ ل ح كون ي م ستة ث م ا ي ن مجموع ر وعشرين مرة, ولفظ مرة ولفظ القدير مرة وعشرين مرة ة مائة وستة ستة ولفظ ولفظ وثلاثين ولفظ هو هو كون العليم لا إله إلا في م إن إحدى عدد آ ي ا ت ا ل ق ر آ ن الكريم س ت ة آ ل ا ف و س ت م ا ئ ة و س ت ة وستين ووجود ع ل ا ق ة له مع س ت ة أ ر ق ا م من عدد ا ل أ س م ا ء ا ل ح س ن ا ل و ا ر د ة في هذه ا ل ص ح ي ف ة يشير إ ل ى سر مهم ولكن ظل مهملا في الوقت الحاضر وفي عدد لفظ الجلاله الله أ س ر ا ر ونكات ك ث ي ر ة منها أ ن أ ك ث ر ما ورد في ا ل ق ر آ ن هو لفظ الله والرب ويليهما عددا الفاظ الرحمن والرحيم والغفور والحكيم و إ ن عدد هذه ا ل أ ل ف ا ظ مع لفظ الله هو نصف عدد آ ي ا ت ا ل ق ر آ ن الكريم و أ ن لفظ الجلاله الله مع لفظ الرب الوارد بمعنى الله نصف عدد آ ي ا ت ا ل ق ر آ ن أ ي ض ا إ ذ إ ن لفظ الرب المذكور ث م ا ن م ا ئ ة و س ت ة و أ ر ب ع ي ن م ر ة خ م س م ا ئ ة وبضع منها قد ذكرت بدلا عن لفظ ا ل ج ل ا ل ة الله و م ئ ت ا ن وبضع منها ليست بمعنى الله و أ ن مجموع ة عدد لفظ ا ل ج ل ا ل ة الله مع عدد أ ل ف ا ظ الرحمن والرحيم والعليم مع عدد من لفظ هو في لا إ ل ه إ ل ا هو و نصف آ ي ا ت ا ل ق ر آ ن أ ي ض ا والفرق أ ر ب ع ة أ ع د ا د ومع لفظ القدير عوضا عن لفظه و هو مجموع نصف عدد مجموع الآيات أيضا والفرق تسعة أعداد بهذه النكته آ ي أيضا ا والفرق أعداد ت تسعة ف الآن ب ذ ه ا ل ن النكات ك ك ت ة إذ ث ي في ر ة رفض مجموع ا ل ل ل ل ج ا ا ة ن ك ت ة ا ا ل ث ن ي ة وهي باعتبار السور ا ل ق ر آ ن ي ة ولها أ ي ض ا ن ك ا ت ك ث ي ر ة ولها توافقات تدل على انتظام وقصد و إ ر ا د ة منها أ ن عدد لفظ ا ل ج ل ا ل ة الله في س و ر ة ا ل ب ق ر ة مساو لعدد آ ي ا ت ه ا والفرق أ ر ب ع ة أ ع د ا د وهناك أ ر ب ع ة أ ل ف ا ظ من هو بدلا عن لفظ الله كما هو في لا إ ل ه إ ل ا هو وبها يتم التوافق و أ ن عدد لفظ ا ل ج ل ا ل ة الله في س و ر ة آ ل عمران متوافق مع عدد آ ي ا ت ه ا ويساويها ولكن لفظ الله ورد في مئتين وتسع آيات بينما عدد آ ي ا ت ا ل س و ر ة م ئ ة آ ي ة والفرق إ ذ ن تسع آ ي ا ت ولا تخل الفروق ا ل ص غ ي ر ة في مثل هذه المزايا ا ل ك ل ا م ي ة والنكات ا ل ب ل ا غ ي ة إ ذ تكفي التوافقات ا ل ت ق ر ي ب ي ة و أ ن عدد آ ي ا ت السور الثلاث النساء و ا ل م ا ئ د ة و ا ل أ ن ع ا م يتوافق أ ي ض ا مع مجموع عدد ما في هذه السور الثلاث من لفظ ا ل ج ل ا ل ة الله إ ذ ان عدد ا ل آ ي ا ت في هذه السور أ ر ب ع م ا ئ ة و أ ر ب ع وستون وعدد لفظ الجلاله الله أ ر ب ع م ا ئ ة وواحد وستون وهما متوافقان تماما إ ذ ا عد لفظ الجلاله في ا ل ب س م ل وكذلك فإن عدد لفظ في السور الخمس الأولى وكذلك السور لفظ الجلالة الخمس لفظ الجلالة الخمس الأولى فإن في فإن في عدد عدد هو ضعف عدد لفظ الجلاله في سور ا ل أ ع ر ا ف و ا ل أ ن ف ا ل و ا ل ت و ب ة ويونس وهود أ ي إ ن عدده في هذه السور الخمس ا ل ث ا ن ي ة هو نصف عدده في السور الخمس ا ل أ و ل ى و أ ن عدد لفظ الجلاله في السور ا ل ت ا ل ي ة يوسف والرعد و إ ب ر ا ه ي م والحجر والنمل هو نصف ذلك النصف ثم إ ن عدده في س و ر ة ا ل إ س ر ا ء والكهف ومريم وطه ا ا و ا ل أ ن ب ي ا ء والحج نصف نصف ذلك النصف لقد انكشف سر حسب هذه التقسيمات ا ل خ م ا س ي ة خمس سور ثم خمس سور وسجل هنا ست سور بدلا عن خمس منها دون علمنا جميعا لذا لم يبق لنا ريب من أ ن ا ل س ا د س ة قد دخلت غيبا أ ي خ ا ر ج ة عن إ ر ا د ت ن ا لكي لا تضيع هذا السر في ا ل ن ص ف ي ة و إ ن ا ل س و ر ة ا ل ت ا ل ي ة بعدها بخمس سور وخمس سور تدوم بتلك ا ل ن س ب ة تقريبا ولكن هناك فروق ببعض ا ل أ ع د ا د ا ل ك س ر ي ة ولا ب أ س في مثل هذه الفروق في مثل هذا المقام الخطابي مثلا إ ن قسما منها مئة مئة وخمس وإحدى وعشرون وآخر وعشرون و آ خ ر م ئ ة و أ ر ب ع وخمسون و آ خ ر م ئ ة وتسع وخمسون ثم إ ن في ا ل س و ر الخمس ا ل ت ا ل ي ة ت ب د أ من س و ر ة الزخرف ينزل العدد إ ل ى النصف أ ي ينزل إ ل ى نصف نصف ذلك النصف و ا ل س و ر الخمس التي ت ب د أ من س و ر ة النجم يكون العدد نصف نصف نصف, نصف ذلك النصف ولكن ب ص و ر ة م ق ا ر ب ة ولا ضرر في فروق الكسورات ا ل ص غ ي ر ة في مثل هذه المقامات ا ل خ ط ا ب ي ة ثم في ثلاث مجموعات من السور الخمس ا ل ص غ ي ر ة ث ل ا ث ة أ ع د ا د من لفظ ا ل ج ل ا ل ة فهذه الكيفيات تدل على أ ن ا ل م ص ا د ف ة لم تخالط أ ع د ا د لفظ ا ل ج ل ا ل ة بل عينت وفق ح ك م ة وانتظام النكتة الثالثة لفظ الجلالة، الله وهي ا ل م ت و ج ه ة إ ل ى أ و ض ا ع ه ا في صفحات المصحف الشريف وذلك أ ن عدد لفظ الجلاله في ا ل ص ح ي ف ة ا ل و ا ح د ة له ع ل ا ق ة بوجه تلك ا ل ص ح ي ف ة اليمنى و ب ا ل ص ح ي ف ة ا ل م ق ا ب ل ة لذلك الوجه و أ ح ي ا ن ا ب ا ل ص ح ي ف ة ا ل م ق ا ب ل ة لها في الجانب ا ل أ ي س ر وبوجه ما وراءها وقد تتبعت هذا التوافق في ن س خ ة من مصحفي ف ر أ ي ت توافقا ب ن س ب ة ع د د ي ة ج م ي ل ة ل ل غ ا ي ة على ا ل أ غ ل ب وقد وضعت إ ش ا ر ا ت عليها في مصحفي فكثيرا ما كانت تتساوى و أ ح ي ا ن ا تصبح نصفا أ و ثلثا وعلى كل حال تشعر ب ح ك م ة وانتظام النكتة الرابعة هي التوافقات في الصحيفة الواحدة وقد تابعت مع إخواني ثلاث المصحف مختلفة نسخ من أربع مع هي في وقد أو قابلناها بعضها ببعض فتوصلنا إ ل ى ق ن ا ع ة ب أ ن التوافقات م ط ل و ب ة أ ي ض ا في جميعها ولكن وقع شيء من الخلل في التوافقات بسبب م ر ا ع ا ة مستنسخ المطابع مقاصد أ خ ر ى ف إ ذ ا ما نظمت ونسقت فستشاهد التوافقات في مجموع ا ل ق ر آ ن في عدد لفظ ا ل ج ل ا ل ة البالغ الفين وثمانمائه وسته باستثناء نادر جدا وستشعر في ذلك نور إ ع ج ا ز عظيم ل أ ن فكر ا ل إ ن س ا ن لا يمكن أ ن يحيط بهذه الصفحات ا ل و ا س ع ة جدا ولا يستطيع أ ن يتدخل فيها قطعا أ م ا ا ل م ص ا د ف ة فلا تنال يدها هذه ا ل أ و ض ا ع ا ل ح ك ي م ة ونحن نستكتب مجددا مصحفا شريفا ليبرز ا ل ن ك ت ة ا ل ر ا ب ع ة إ ل ى حد ما مع ا ل م ح ا ف ظ ة على صحائف المصاحف ا ل أ ك ث ر انتشارا و ا ل م ح ا ف ظ ة على سطورها مع تنظيم لمواضع منه تعرضت لعدم الانتظام بسبب تهاون أ ر ب ا ب ا ل ص ن ا ع ة وعند ذلك سيظهر سر انتظام التوافقات الحقيقي إ ن شاء الله وقد أظهر فعلا اللهم يا منزل القرآن بحق القرآن فهمنا أسرار القرآن ما دار القمران دار أظهر أسرار اللهم فهمنا فعلا منزل يا ما وصل وسلم على من أ ن ز ل ت عليه ا ل ق ر آ ن وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن آ م ي ن القسم الخامس وهو ا ل ر س ا ل ة ا ل خ ا م س ة بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات و ا ل أ ر ض في ح ا ل ة ر و ح ي ة في شهر رمضان المبارك شعرت بنور من أ ن و ا ر هذه ا ل آ ي ة ا ل ك ر ي م ة و ر أ ي ت ما يشبه الخيال أ ن الموجودات جميعها و ا ل أ ح ي ا ء كلها تناجي ربها الجليل وتتضرع إ ل ي ه بمناجاه اويس القرني ا ل م ش ه و ر ة و ا ل م س ت ه ل ة ب ه إ ل ه ي أ ن ت ربي و أ ن ا العبد و أ ن ت الخالق و أ ن ا المخلوق و أ ن ت الرزاق و أ ن ا المرزوق إ ل ى آ خ ر ه ف ر أ ي ت في هذه ا ل و ا ق ع ة ا ل ق ل ب ي ة ا ل خ ي ا ل ي ة ما أ و ر ث ن ي ا ل ق ن ا ع ة ب أ ن كل اسم من ا ل أ س م ا ء ا ل إ ل ه ي ة هو نور لكل عالم من العوالم الثماني ع ش ر ة أ ل ف ا ك ا ل آ ت ي إ ن أ و ر ا ق الورد مثلما تغلف ا ل و ا ح د ة ا ل أ خ ر ى تستر التي تليها كذلك ر أ ي ت هذا العالم كل عالم يغلف ب أ ل و ف من ا ل أ ث ا ر والحجب فتستر تحتها عوالم أ خ ر ى و ر أ ي ت كذلك أ ن ه كلما رفع ستار و أ ز ي ل حجاب إ ذ ا بعالم آ خ ر يظهر تجاهي و أ ن ذلك العالم يتراءى لي في ظ ل م ة د ا م س ة و و ح ش ة ر ه ي ب ة كما تصوره ا ل آ ي ة ا ل ك ر ي م ة أ و كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إ ذ ا أ خ ر ج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور و إ ذ انا أ ر ى هذا العالم في مثل هذه الظلمات إ ذ ا ب ج ل و ة من جلوات اسم إ ل ه ي تشع شعاعا عظيما كنور يغمر ذلك العالم من أ و ل ه إ ل ى آ خ ر ه بالنور فكلما بدا مشهد من مشاهد هذه العوالم ويرفع ستار من أ س ت ا ر ه ا أ م ا م العقل ينفتح باب إ ل ى عالم آ خ ر أ م ا م الخيال و إ ذ ا ت ر أ ى أ ن ه غارق في ظلام بسبب ا ل غ ف ل ة و إ ذ ا باسم إ ل ه ي يتجلى كالشمس ا ل م ن ي ر ة فينور ذلك العالم كله وهكذا ولقد استمر طويلا هذا السير القلبي و ا ل س ي ا ح ة ا ل خ ي ا ل ي ة نذكر منها أ ن ن ي ل م ا ر أ ي ت عالم الحيوانات و ت أ م ل ت في عجزها و ضعفها و ش د ة حاجاتها و ش د ة عوزها و جوعها بدلي ذلك العالم أ ن ه عالم غ ا ر ق ف ي ظ ل ا م د ا م س و حزن م ل ا ز م و إ ذ ا بسم ا الرحمن يشرق ك ا ل ش م س ا ل س ا ط ع ة من برجس ا م ا ل رزاق أ ي في معناه فنور ذلك العالم برمته بضياء ا ل ر ح م ة ثم ر أ ي ت بين ذلك العالم عالم الحيوانات صغارها و ا ل أ ط ف ا ل ر أ ي ت ه ا وهي تنتفض ضعفا و ع د ز ا و ح ا ج ة فعالمها مظلم قاتم يهز عواطف و ش ف ق ة كل من يراه و إ ذ ان ارى أ هذه ا ل ح ا ل ة ا ل م ؤ ل م ة إ ذ ا باسم الرحيم يشرق من برج ا ل ش ف ق ة وينشر أ ض و ا ء ه ا ل ز ا ه ي ة على العالم كله وحوله إ ل ى عالم بهيج حلو لطيف بل حول دموع الشكوى والعطف والحزن إ ل ى دموع تتقطر فرحا وسرورا وشكرا ثم رفع الستار و إ ذ ا بمشهد عالم ا ل إ ن س ا ن يتراءى امامي كمشاهد السينما وهو عالم قد رشيه الظلام الدامس وتلفه الظلمات ا ل ك ث ي ف ة والرعب المستديم حتى استغثت من ش د ة فزعي ومن هول ما ر أ ي ت حيث ر أ ي ت أ ن ا ل آ م ا ل ا ل م غ ر و ز ة في ا ل إ ن س ا ن و ا ل م م ت د ة إ ل ى ا ل أ ب د و أ ن أ ف ك ا ر ه وتصوراته ا ل م ح ي ط ة بالكون و أ ن هممه واستعداداته ومواهبه ي الأبدي التواقة إلى الجنة الخالدة إلى يكمن معه في هذا ا ل إ ن س ا ن أ ي ض ا فقر شديد و ح ا ج ة د ف ي ن ة رغم توجهه إ ل ى مقاصد لا تنتهي ومطالب لا منتهى لها مع ضعف ملازم رغم أ ن ه معرض لهجمات مصائب و أ ع د ا ء ك ث ي ر ة زد على ذلك ليس له إ ل ا عمر قصير جدا و ح ي ا ة ت ع ي س ة وعيش مضطرب يذوق م ر ا ر ة الزوال والفراق ا ل ذ ي ن يوجعان قلبه أ ل م ا شديدا دائما حيث ينظر بنظر ا ل غ ف ل ة إ ل ى القبر الماتل أ م ا م ه أ ن ه ظلمات س ر م د ي ة يرمى بهم في تلك ا ل ح ف ر ة ا ل م ظ ل م ة أ ف ر ا د ا وجماعات فما إ ن ر أ ي ت هذا العالم عالم ا ل إ ن س ا ن غارقا في مثل هذه الظلمات حتى تهيئت جميع لطائف الإنسانية مع القلب والروح والعقل بل جميع ذرات وجودي للبكاء و ا ل ا س ت غ ا ث ة و إ ذ ا ب س م الله العادل يشرق من برج الحكيم وبسم وبسم الغفور وبسم الوارث وبسم وبسم برج برج الباعث برج برج الرب برج المحسن الرحمن من الكريم الرحيم من معناه من المحيي من من المالك يشرق يشرق يشرق يشرق يشرق أي في فنورت هذه ا ل أ س م ا ء ا ل إ ل ه ي ة عوالم ك ث ي ر ة جدا ضمن عالم ا ل إ ن س ا ن وفتحت نوافذ من عالم ا ل آ خ ر ة ا ل م ن و ر ة ونثرت أ ن و ا ر ا س ا ط ع ة على دنيا ا ل إ ن س ا ن ا ل م ظ ل م ة ثم رفع ستار آ خ ر عن مشهد عظيم آ خ ر وهو مشهد عالم ا ل أ ر ض فظهر أ م ا م الخيال عالم رهيب إلى القوانين ا ل ع ل م ي ة ا ل م ظ ل م ة ل ل ف ل س ف ة تجعل ا ل إ ن س ا ن الضعيف في ظ ل م ة م و ح ش ة حيث تسير ا ل أ ر ض في فضاء العالم غير المحدود ب س ر ع ة تفوق س ر ع ة القذائف بسبعين م ر ة وتدور في م س ا ف ة تبلغ خمسا وعشرين أ ل ف س ن ة في س ن ة و ا ح د ة وهي التي يمكن أ ن تتبعثر وتتشتت في كل وقت وان بما تحمل في جوفها من زلازل ه ا ئ ل ة وهي ا ل م ع م ر ة ا ل ه ر م ة و ل ش د ة ق ت ا م ة الظلام المخيم على هذا العالم دار ر أ س ي من هوله و إ ذ ا باسم خالق السماوات و ا ل أ ر ض و أ س م ا ء الله القدير العليم الرب الله رب السماوات و ا ل أ ر ض مسخر الشمس والقمر أ ش ر ق ت من أ ب ر ا ج ا ل ر ح م ة و ا ل ع ظ م ة و ا ل ر ب و ب ي ة فنورت ذلك العالم الذي خيم عليه الظلام ب أ ن و ا ر س ا ط ع ة حولت تلك ا ل ك ر ة ا ل أ ر ض ي ة إ ل ى ما يشبه س ف ي ن ة س ي ا ح ي ة في منتهى الانتظام والتسخير والكمال و ا ل ر ا ح ة والاطمئنان و ر أ ي ت ه ا أ ن ه ا حقا م ه ي ا ة للتنزه و ا ل س ي ا ح ة والاستجمام و ا ل ت ج ا ر ة حاصل الكلام أ ن كل اسم من أ ل ف اسم واسم من ا ل أ س م ا ء ا ل إ ل ه ي ة ا ل م ت و ج ه ة للكون ينور كالشمس ا ل ع ظ ي م ة عالما من العوالم بل ينور كل ما في تلك العوالم من عوالم اذ كانت تتراءى جلوات ا ل أ س م ا ء ا ل أ خ ر ى ضمن تجلي كل اسم من ا ل أ س م ا ء وذلك بسر ا ل أ ح د ي ة ف ك أ ن القلب في هذه ا ل س ي ا ح ة ينبسط ويزداد شوقه إ ل ى المزيد منها كلما ر أ ى أ ن و ا ر ا م خ ت ل ف ة وراء كل ظلمه حتى إ ن ه أ ر ا د ركوب الخيال ليجول في السماء وعندها رفع الستار عن مشهد واسع عظيم جدا فدخل القلب في عالم السماوات و ر أ ى أ ن تلك النجوم التي تنثر الابتسامات ا ل ن و ر ا ن ي ة هي أ ع ظ م من ك ر ة ا ل أ ر ض جسامه وتسير أ س ر ع منها وتدور م ت د ا خ ل ة فيما بينها لو ضيعت إ ح د ا ه ا طريقها وتاهت د ق ي ق ة و ا ح د ة لاصطدمت إ ذ ن مع غيرها وعندها تنفلق وتدوي دويا هائلا و ت ن ب ل ق أ ح ش ا ء الكون ويتفتت فلا تشع النجوم بعد نورا بل تستطير نارا ولا توزع الابتسامات النورانية بل تخيم عليها الظلمات ا ل د ا ئ م ة وهكذا ر أ ي ت السماوات بهذا الخيال عالما واسعا خاليا رهيبا محيرا مذهلا فندمت على م ج ي ئ إ ل ي ه ا أ ل ف ندم ولكن و أ ن ا أ ع ا ن ي هذه ا ل ح ا ل ة إ ذ ا ب ا ل أ س م ا ء الحسنى لرب السماوات و ا ل أ ر ض ولرب ا ل م ل ا ئ ك ة والروح تشرق بجلواتها من برج ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح و... وسخر الشمس والقمر فالتمست النجوم التي غشيتها الظلمات ل م ع ة نور من تلك ا ل أ ن و ا ر ا ل ع ظ ي م ة من حيث ذلك المعنى استنارت السماء بمصابيح بعدد النجوم و ا م ت ل أ ت ب ا ل م ل ا ئ ك ة والروحانيات وعمرت بعد أ ن كانت تظن خ ا ل ي ة خ ا و ي ة و ر أ ي ت أ ن تلك الشموس والنجوم ا ل ج ا ر ي ة ك أ ن ه ا جيش من جيوش رب العالمين سلطان ا ل أ ز ل و ا ل أ ب د و ك أ ن ه ا تتحرك وتدور ضمن م ن ا و ر ة ر ا ق ي ة تظهر ع ظ م ة ر ب و ب ي ة ذلك المليك المقتدر فقلت بما أ م ل ك من ق و ة بل لو استطعت لتلوت بكل ذرات وجودي وبلسان جميع المخلوقات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 نور على نور يهد ي الله لنوره من يشاء ورجعت إ ل ى ا ل أ ر ض وهبطت من السماء وافقت من تلك الواقعه وقلت الحمد لله على نور ا ل إ ي م ا ن و ا ل ق ر آ ن